بسم الله الرحمن الرحيم من أرض المليون ونصف المليون شهيد من أرض الشهداء إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين إلى مصر الحبيب ومهبط المرسلين تسجيلات الأثير للإنتاج والتوزيع تقدم فرقة التبصرة في شريطها الثاني عشر حبيبتي فلسطين